والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربي لتذنذر أمة القرى ومن حولها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 وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن مُّنذِرٍ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّه, الله তুমি আমি হামিদা রবহাম কি وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه وَإِلَيْهِ وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الألعام أزواجا يذرأكم فيه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 وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَا الْكَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا أَجَلٌ مَّسَمًّى لِّكُلِّ شَيْءٍ قُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ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 لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله Allah no. oh, wow. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر. الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشرقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في غوضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير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 فإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمُ على قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ الله, الله أَكْبَرُ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 আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উত আনন্দ বেদে খুব হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা জীবনের করং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় जीवन रंग मंगलवार रत दस टेबंप्रचार सकाल साढ़े आठटांगेल कुरान चूड़ान बार्ता महा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 शाई अब्दुर रहमान मदानी कुरान दिए जीवन गोडी परवर्ती अनुष्ठान टीवी पिसय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 আল আমি রা রা মকবর السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام <تصفيق> عليكم <تصفيق> الله الله الله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 في البحر كالأعنام إن يشأ يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أَوْ يوبقهن بما كسبوا وَيَعْفُ عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم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 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَن صَدَّ وَخَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ أَنَّ مَا رَأَوْا لَعَذَابٌ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَهُمْ يُعْرَبُونَ عَلَْهَا خاشعين مِنَ الذُلِّ يَذُرُونَ مِطَرفٍ خَفِي وَقَالَ الذينَ آمًا إَِّخاصِرينََّ نَ خَصِبُ أَن فُسَوَّ وَأَهْلِيه يَوْمَنْ قِيامَ أَل إِ الظَّالِ مِنَ فِي ععَذَابِ مق وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يطنن الله فما له من سبيل যিনি আমি সংবিধান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 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّنَا إِذَا أَمَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً كَرِهَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ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 ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا يوحى باذنه ما يشاء انه عليم حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إن الله تصير الأمور الله الله ان يالله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر.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 समर्पण मानुष भय पाएक्लियार बोम चले साल्म, पाए, बुजते मिक बोम शांति बोम अनेक आगे पड़े गेटा पड़े जेदिन नबी मुहम्मद सल